بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وحي الرحمة وصلنا إلى عوالم جديدة وهو التغيير من تأخير الرسل لغير عذر كما في الحديث عن سيدنا عمرو بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة طبعاً وبالطبع يجب ان نفهم هنا كلمه الملائكه ملائكه الرحمه يعني كلمه لا تقاومهم ملائكه نيح واحد بده يعصي الله بيفعل فعل ذلك ما في عنده ملائكه وسامد بده اي واحد بسجل عليه شيء يعني لا هذا المقصود ملائكه الرحمه اما الحفظ رقيب وعظيم ما بفرقوها ابدا الا في حالات كما نحن نعلم حينما يكون فيها الجماع بكشف العوره وغير ذلك يتاذون بذلك فيبتعدوا عنه جاء في الحديث ثلاثه لا تخمم الملائكه جيفة الكافر الجثة لما تصبح للكافر وانه هذا قال هو من الاصل هتك ستر الله عنه وفعل افعال ما جعل الملائكة تقترب منه ابدا حينما كفر بالله حينما انكر نعمه الله حينما جحد الله عز وجل فكانت الملائكه تقترب منه في بعض الاحيان لسغ الاله فيه وهي الروح التي كانت فيه والان نزعت منه الروح فاصبح جثه هامدة لا تقترب منه ملائكه الرحمه ابدا والمتضمخ بالخلوق المقصود بالخلوق نوع أنواع الاطار الثقيل او الذي فيه الوان تستخدمها النساء كانوا قاده الزعفران وغيره بألوان ولمعه وكذا يستخدم للنساء او احيانا ذا العريس يعني اذا اقترب من النساء الاشياء التي اللمعان وغيره وغيره وكذا الاشياء فاذا كان متضمخا بها يعني معناته العطر نحن أمرنا الإسلام أن نمس الطيب مو أن نغمس في الطيب يعني مافيش كمان أنا أكدت بحيث إنه لما بيكون شيء ثقيل جدا جدا الناس لما تحسي توقف جنبه من باب أول ما على أكثر رحمة كمان ما تقترب من الإنسان لأنه معلنية منه أن يكون بين الناس يجلب الناس إليه يكون منفرا ينفع منفر الناس فرحلة تكون ثقيلة جدا أو كثيرة جدا من الطيب هذا يمنع قلوب الملائكة المتلطخ أو المتضمخ بالخلوق لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من آدابه كان يمس طيبا ويحط العطر العطر يدوخ واحد زوق في جنه. يمس كلمة يمس نفهم الفرق ما بين التضمخ والمس يعني الشيء القليل الذي يكون فيه رائحه الطيبه المتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوطأ ثلاث أصناب صار عمنا جيفة الكافر المتضمخ بالخلو الجنب إلا أن يتوضأ طبقا شو إلا أن يتوضأ ويغتسل الآن قال إذا في ضرورة يعني الآن بده ينام الماء ما هو جاهز وهو جنب بده ينام للصبح بده يغتسل الأفضل من الاداب التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقول واجب. أنا من الكمال يعني كان يتوضا ثم ينام كل من ما أصبح طاهر لكن آمشان ايش كفاره تأخير الغسل بس هذا الوضوء كفار لتأخير الغسل لان الاولى ان تقوم فتغتسل مباشرة طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جامع عنه يغتسل مباشرة وينام هذا في اغلب احيانه وتقول السيد عائشة رضي الله عنها كان يغتسل وكان ينام للتشريع لنا فمرة كان يتركها الى الصباح حتى ما يحسب قطعاً يعني حرام أن يبقى الإنسان إلى الصباح جنب وفي أغلب أحيانه كان يقوم فيغتسل ثم ينام صلى الله عليه وسلم وفي الحديث بنفس الباب هنا فيه حوايات كثيرة عن إحياء بن يعمر عن عمار قال قدمت على أهلي ليلاً يعني من سفر وقد تشققت كدا يداي فخلقوني بزعفران عطروا لي كالترون المدر وسلم عن نبي كالترون العظم المطمئ تضل خبيل خلقوني بزعفران فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي السلام زعفران النبي صلى الله عليه وسلم ليش فعلا ليش بغير حاله اللي بيعطي الزعفران له الاصفر يعني فازدت شمخه فيه انساب سريع على شكله حتى وريحه فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فقال صير النبي ما بيرد السلام النبي مشارع النبي عب أعلم شيء الأحكام ما هو الآن عبي يعرف مع مين كمان يفعل هذا عمار بن ياسر فعبي يفعل معه هو الفعل بأقرب الناس له حتى يعلم من أجله الناس جميعا فهو مو معتمر السلام متكبجر علىه يعلم وشوف الحكم التبزاوي شغلة لا تستحق عليها رد السلام لذلك حتى تصحها ولم يرحب بي يعني سلام في بشكل من بعيد لبعيد وقال ها هو يبقى اذهب فاغسل عنك هذا فاحي هذا الشكل ورجع له فاح قال فقسله فقسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي اختلف غير الاول وقال ان الملائكه لا تحضر جنازه الكافر بخير اذا ملائكه الحفظ محضرين وبسجلوا وملائكه العذاب موجودين اخرجوا انفسكم الملائكة موجودة لكن ملائكه الرحمه غير متوفره في هذا المكان لا تحضر جنازه الكافر بخير ولا المتضمخ بزعفران ولا الجنب قال ورخص للجنب اذا نام او اكل او شرب ان يتوضا دائما حاول اذا ما عندك استعداد للغسل ومتوضا طب أنت ما اصبحت طاهر لكن كفاره لهذا التاخير وفي الحديث عن سيدنا علي كلمه الله انه هو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه صوره ولا كلب ولا جنب صوره المتجسد المرسومه الكامله التي تعطي شكل انسان بأكمله او صوره حيوان كل ذي روح يعني اذا كانت موجوده لا تدخل البيت الملائكه ملائكة رحمه ولا الكلب الا اذا كان كلب حراسي او كلب الصيد هذا سمح به ايام النبي صلى الله عليه وسلم واذا كان هناك الجنب طيب آن المرأة إذا كانت حائضة يعني المرأة إذا في حيض أو نفاس كمان مالها يكون تدخل لا تختلف ليش؟ على إنه هاي حيضتها ونفاسها ليس بإرادتها. موعل كيف؟ لو آمنت وغتستت الآن ما هي طاهرة؟ ما طتها؟ لو تغزل حالة بماء البحر والنهر كله ما طتها؟ لينتهي وقت حيضها عند ريقته. أما الجنوب. فجنابته بيده يعني شلون؟ مجرد مهام اغتزل راحة الجنابة ما في عنده شيء انه اسم للتأخير يأخر يحطل عزمه فلذلك يعني هو يستطيع ان يغير الشكل الذي هو فيه اخيرا في الحديث ايضا عن ابن عباس رضي الله عنه قال ثلاثه لا تقربهم الملائكه اعود فاقول يعني ملائكه الرحمة الجنوب والسكران والمتضمخ بالخلو نسال الله ان ينفعنا بما علمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه